وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبنوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا قدامكم والذين كفوا فتعسَلَهم وأضلَ أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزله الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ثُمَّ رَضُوا عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُمْ مَارَدُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قرية قريةك التي أخرجتك أهلك لهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهوائهم مثل الجنة التي وعدهم تَجْرِي فِيهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ ضعمه وَأَنْهَارٌ وأنهم من خمر لذة للشربين وأنهم من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات وموفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَطَّعَ أَمْعَاهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آلِفَاهُ أُولَا طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوتا فقد جاء أشرابهم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 ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى طاعة وقول معروف فإذا عثم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 تدبون القرآن؟ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَلُهَا إِمَّا الَّذِينَ أُتَدِّو عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْءَ قَانُسَ وَلَلَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ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 ذلك بأنه متبوع ما أشغط الله وكرم رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض اللّه يخرج الله أضوانهم ولو نشأ لرأنا كهم فلا عرفتهم بثيامم ولا تعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولا حتى نعلم المجاهدين الذين كبروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضم الله, الله شيئا وسيؤمن إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعووا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم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 دعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفطراء وإن تتولوا يستمد القوم الغير الأولى لا <تصفيق> يا